ان كيدي مكيد ام تسالهم اجرا فغم مما غرم مسقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ ذا وهو مكظوم لولا ان تداركوا نعمه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 الحاء ق مالحق ما ق وما اذراك مالحق كذبت ثمود وعذ بالقارعه فاما ثمود فاولكوا بالطاغيه وَأَمَّا عَادٌ فَأُلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تَخَرَّبَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فهل ترى لهم من باقيا